أَوَلَمْ يَرَوَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوَانْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِ وَكَانَ لِلْإِنْسَانِ قَتْرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إذ جاءهم فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ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 إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لنذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً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 إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبن وهم لنبن وهمو أحسن عمل وإننا نجعلن ما عليها صيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من منايات عجبا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دني آلهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فَأَمَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُمْ ثُمَّ إِلَى جَهَنَّمَ مَرْصُودُونَ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوسيد لو اضطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا نبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم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 فاليوم ومضى أفليكفر إن اعتذنا للظالمين نارنا حاط بهم سرادقها وإي يستغيث يغات بما إنك المهلي يشوي الوجوه بس الشراب وس أتمر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم لنهار تجري من تحتهم لنهار يحلون فيها من سائر من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها متكئين فيها على لراك نعمة ثواب وحسن مرتفقا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 وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمْ مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُمْ صَاحِبُهُمْ وَهُوَ يُحَاوِرُهُمْ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما لو ولدا فعسى ربي أن يوتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسمانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ما غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أحدا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثواب وخير عقاب وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إنزل الله من السماء فاختلط فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذوريا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مالا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا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 وهم لكم عدو بيس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا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 وما منع الناس أيه من إذ جاءهم الهدا ويستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أنت يهم سنة لولنا أو يتهم العذاب قبالا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 وَمَن نَّظَمَّ مِمَّا ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي صُدُورِهِمْ ظُلُمَاتٌ وَأَزْلَمَاتٌ مَن يَظْلِم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ فَلَهُ وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَأَعْجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَهُمْ مُوَعْدٌ لَا يَجْدُو مِنْ دُونِهِ مَوْءِلَةٌ وَتَلَكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَا هُمْ لَمَّا ضَرَمُوا وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ موعدا ان قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا فوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا لما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا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 قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لم تستطيع معي صبرا قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلق حتى إلى لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا